ورابط بين البشر من غير طول او قصر بين البشر من غير طول او قصر والشعر اسود لونه والوجه حاكه القمر والشعر اسود لونه والوجه حاكه القمر وصف النبي مصطفى السماحة والصفاء يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء أم كلثم بين المنى أم طههم فأجبت لن أم بين المنى فأجبت لا في الوجه تدوير نعم ضر وياقوت حلا في الوجه تدوير نعم ضر وياقوت حلا وصف النبي المصطفى